وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي حررها وعرفت بالعقيدة الواسطية عقد فصلا في درجات الإيمان بالقدر فقال والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى عالم ما الخلق عامدون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجاة الطاعات جمع طاعة وهي موافقة الأمر والمعاصي جمع معصية وهي مخالفة الأمر والأرزاق جمع رزق وهو ما يمتفع به والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء وأجل الإنسان نهاية وقته في الدنيا بالموت علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه وبكر أطوار الجنين وفي الحديث ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجلة وشقي أو سعيد، وذكر تمام الحديث فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان طعاتنا معلومة لله ومعاصينا معلومة لله وأرزاقنا معلومة لله وآجالنا معلومة لله إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإن هذا لله تبارك وتعالى معلوم ولا يفّى عليه تبارك وتعالى بخلاف علم الإنسان بأدله فإنه لا يعرف أدلة، فلا يعرف أين يموت ولا يعرف متى يموت ولا يعرف بأي سبب يموت ولا يعرف على أي حال يموت نسأل الله تعالى حسن الخاتم فهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر الدرجتين قال كل درجة تتضمن شيئا ثم ذكرت الدرجة الأولى وذكر الشيء الأول منها وهو هذا الذي مر وقال شيخ الإسلام ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق تقسيم العلماء الذين تكلموا في مراتب الإيمان بالقدر وفي درجات الإيمان بالقدر هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من كتابة ذلك في اللوح المحفوظ يعني مقادير الخلائق ومقادير الخلق وما قدره الله تبارك وتعالى من ذلك كتابته هي الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر فأول درجات الإيمان بعلم الله المحيط الذي لا يعزه عنه شيء لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجى لهم وأطوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم علانياتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار وكتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلق في اللوح المحفوظ فهذه هي الدرجة الثانية الأولى الإيمان بعلم الله المحيط والثانية الإيمان بكتابة ذلك جميعه يعني بكتابة مقادير الخلق في اللوح المحفوظ هذه هي الدرجة الثانية وهي الشيء الثاني في الدرجة الأولى على تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الشيء الذي هو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق هو الثاني من الدرجة الأولى في تقسيم شيخ الإسلام هو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء هو من خشب أم من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد فالله أعلم بذلك نتكلم بغير علم وإنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك فهذا من أمور الغير التي نتوقف فيها عند حدود ما ورد من الوحي المعصوم لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فلو يجب أن نعتقده ووصف اللوح بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيد القلب فلا يمكن أن يلحق أحد به شيء أو يغير به شيء أبدا وثانيا هو محفوظ من التغيير فالله عز وجل لا يغير فيه شيء لأنه كتبه عن علم منه كما سيذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائك وأما ما في أم الكتاب فلا يتغير فاللوح وصف بأنه محفوظ هو محفوظ من أيدي الخلق لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا من ذلك وهو أيضا محفوظ من التغيير لأن الله تبارك وتعالى كتب ما في اللوح المحفوظ بعلمه فلا يغير فيه شيئا فالمكتوب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب لا يتغير أبدا وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيد الملائك كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخل يعني مقادير المخلوقات كلها فظاهر النشوص أنه قد شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم ما تفعله الحيوانات أيضاً وأنه عام وشامل. هذا ظاهر النصوص ومنها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من وراثة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعني في اللوح المحفوظ فالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ فظاهر النصوص أن ما كتب في اللوح المحفوظ شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم أيضا يعني هو عام شامل فكتب فيه مقادير الخلق هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية وعنده مفاتف الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البذل والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذا يدل على أن الكتابة تفصيلية لا إجمالية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس هذا يدل على أنها تفصيلية وليست إجمالية إلا في كتاب مبين. قال الشيخ الشريح رحمه الله لا نجزم بأنها فرصيلية أو إجمالية وقال هذا لعله ذكرها في المثال الذي ضربه وقال القرآن الكريم مثلا هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والقروف أو المكتوب في اللوح المحفوظ ذكره يعني ذكر القرآن العظيم وأنه سينزل على محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وأن القرآن سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه يقول الشيخ هل كتب هذا على سبيل الإجمال أو كتب القرآن بهذه الآيات والحروف في اللوح المحفوظ قال فيه احتمال إن نظرنا إلى ظاهر النصوص قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ جملة وتفسير وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه يتكلم بالقرآن حين نزوله قلنا إن الذي قتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن أنه ذكر في اللوح المحفوظ وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون نورا وهدى للناس هذا إذا نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزول فحينئذ نقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه يعني ذكر في اللوح المحفوظ القرآن العظيم الفرقان المبين الذي سينزل على محمد الأمير صلى الله عليه وسلم ويكون نوراً وهدى للناس وما أشعر من حيث الإجمال يقول فلا يلزم من كون ذكره حينئذ في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه بآياته وحروفه ما الدليل على هذا قال, قال الله تعالى عن القرآن العظيم وإنه في زبر الأولين يعني في كتب الأولين معلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة وإنما وجد في الكتب السابقة ذكره أنه سيكون نبي في آخر الزمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسينزل عليه كتاب الإمام فيه الهدى والنور فقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي في كتب الأولين ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصر بآياته وحروفه في الكتب السادقة وإنما وجد ذكره ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى بل هو قرآن المديد في لوح محفوظ أي ذكره في هذا اللوح. المهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه لأن الله أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وهذه الكتابة هي عن علم الله تبارك وتعالى فلا يتغير ما كتب في اللوح المحفوظ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وإنما الذي يتغير وما بأيدي الملائكة ويوافق في النهاية ما هو في اللوح المحفوظ قال شيخ الإسلام فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي السنة لابن أبي عاصم أيضا هذا حديث صحيح فأول ما خلق الله القلم قال له فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فروع أول والقلم فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب أن الكلام جملة واحدة فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة والنصب على الظرفية أولما خلق الله القلم قال له اكتب فينصب هنا على الظرسيه العامل فيه قال أي قال له ذلك أولما خلق قال له ذلك أي قال له اكتب أولما خلق فهذه رواية الكلام جملة واحدة فأولما خلق الله القلم قال له اكتب معناه أنه عند أول خلقه القلمة قال له اكتب فالعامل فيه في أول المنصوب على الظرفية قال أي عند أول خلقه القلم قال له اكتب يعني قال له ذلك أول ما خلق وروا برفع أول والقلم أيضا فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب على أن الكلام جملة أول ما خلق الله القلم جملة قال له اكتب جملة ثانيا فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم فعندنا هاهنا روايتان ولكل توجيه فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقد حكى في ذلك قولين واختار أن العرش مخلوق قبل القلم قال رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده فولان عند أبي العلى الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني لما براه الله قال اكتب كذا فغدى بأمر الله ذا جريان فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرك الرحمن لما براه يعني لما خلق أي لما برأ لا من البرد لما براه يعني لما خلق القلم لما براه الله قال اكتب كذا فغداب أمر الله ذا جريان فجراب ما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن فاختيار العلامة ابن القيم أن العرش متقدم على خلق القلب كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قدر الله مقادير الخلاائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء حديث عبادة في أولية خلق القلم يعني هذا الحديث في مسلم عن عبد الله بن عمر وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما قال وأشار إلى ذلك العلامة من القيم في قوله والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركانه أركان العرش قبل الكتابة فقد يقول قائل ولكن القلم خلق أولا وتأخرت الكتابة قال لا وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجابه من غير فصل زبانه لأنه تبارك وتعالى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال العلامة ابن قيم وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان لما ضراه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاب بقدرة الرحمن فحديث عبد الله بن عمر وحديث عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث عبادة في أولية خلق القلب إما أن يكون معناه عند أول خلقه قال له ابتب على أنه أول مخلوقات هذا العالم ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله ابن عم صريح في أن العرش سابق سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم كما ترى فمن أجل أن تستقيم الأمور فيقول أهل العلم إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضها بضعط ولا يضرب بعضها بضعط والأمر يسير كما ترى فحديث عبادة في أولية خلق القلم حديث عبد الله بن عمرو في أن العرش كان قبل التقدير وكان عرشه على الماء قبل التقدير كيف يجمع بينهما؟ إما أن يكون معناه عند أول خلقه قال له اكتب فكأن هذا هو الرواية فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني عندما خلقه قال له اكتب فلا ذكرها هنا للأولية أصلاً بالنسبة لما شبق أو ما يلحق وإنما على الظرفية فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب استقيم الأمور أو هو أول مخلوقات هذا العالم ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير قدر الله مقادير الخلائط قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والتقدير مقارن لخلط القلم حتى لا تتعارض ذهب العلماء إلى هذا الجمع وأحاديث النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم لا يعارض بعضها بعض فذكر الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الأمر والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العالى الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعطبت إيجاده من غير فصل زمان لما براه الله قال اكتب فغدا بامر الله ذا جريان فدراب ما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن هذا استطراب ونعود إلى ما ذكر الشيخ الإسلام فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فأمره أن يكتب مع أن القلم جماد فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد الجواب أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخام فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها أتينا طائعين فوجه الخطاب إليهم وذكر جوابهما وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين قالت أتينا طائعين دون طائعات وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك وقالت على يا جبال أوبي معه والطير فكانت الجبال تأوب ما والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب فامتثل القلم ولكنه أشكل على القلم ماذا يكتب فالأمر مجمل قال له أكتب فقال ما أكتب أي شيء أكتب؟ فقال ربنا تبارك وتعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة قال الشيخ الشريح رحمه الله فانظر كيف علم القلم ما لا يكون إلى يوم القيامة فكتب لأنه تبارك وتعالى إذا أمر أمرا فإنه لا يرد وقول شيخ الإسلام ما هو كائن إلى يوم القيامة يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق قوله شيخ الإسلام قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيب قال الشيخ الشارح معلقا إذا أمنت بهذه الجملة مأمن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا ما أصاب يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئ ويحتمل أنه ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئ حتى ولو كمن الإنسان فمعنيان صحيحان لا يتنافيان فيجمع بينهما يعني ما قدر أن يصيبه فيما هو آت فلن يخطئ وأيضا ما أصابه بالفعل ما كان ليخطئ. فحينئذ لو تمنى الإنسان ما تمنى فكان لابد أن يصاب بما أصيب به لأن الأمر أنه ما أصاب الإنسان أم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه أو المعنى ما أخطأه بالفعل يعنيه معروف أنه غير صائب ولو فمن الإنسان وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان فيجمع بينهما. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصير ما أصابه ما موصوله يعني فالذي أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه والذي أخطأه لم يكن ليصير فعلى الإسلام جفت الأطلام وطوية الصحف وهذا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك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 وصححه الشيخ ناصر رحيمهما الله تعالى جثت الأقلام وأقلام القدر التي كتب الله بها المقادير جفت وانتهت وأما الصحف التي طويت فهذا كناية عن أن الأمر انتهى وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء شراقه ابن مالك ابن جعش من قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير يعني مضت به المقادير وسبق علم الله به وهتمت كتابته في اللوح المحفوظ أم فيما نستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المطادير قال ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر وفي رواية كل عامل ميسر لعمله وفي رواية كل ميسر لما خلق له وروايات هذه جميعها في صحيح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 أن الله يعلم ما في السماء والأرض وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وعمال وأحوال وهيئات إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير يعني إحاطة علمه تعالى بما في السماوات والأرض وكتابة ذلك على الله أمر يسير وكذلك قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجذب والزلاجل والفيضانات وغيرها ولا في أنفسكم المرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها من قبل أن تظهر في عالم الشهود من قبل أن تظهر في عالم الشهود من قبل أن نخلقها فالضمير في قوله نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة يعني من قبل أن نخلق المصيبة ويحتمل أيضا أن يعود على الأنفس يعني من قبل أن يخلق الأنفس ويحتمل أن يعود على الأرض والكل صحيح فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل وقبل أن يخلق النفس المصابة وقبل أن يخلق الأرض كتبت. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء ثم قال شيخ الإسلام وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيله. هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة أي تقديرا عاما وهو المكتوب في اللوح المحفوظ يعم جميع المخلوقات وتفصيلا أي خاصا مفصلا التقدير العام ومفصلا من التقدير العام في مواضع يعني المواضع غير اللوح المحفوظ ثم بيّن هذه المواضع بقول فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء ثم ذكر معنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في شان ما يكتب على الجنين في بطن أمه من أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته والحديث في الصحيحين قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحن ذلك فهذان موضعا الأول اللوح المحفوظ وسبق دليل ذلك وتقصير القول فيه والثاني الكتابة العمرية الكتابة العمرية لا تقل الكتابة العمرية وإنما الكتابة العمرية نسبة إلى العمر والعمر أيضا وهي الكتابة التي تكون للجنين في بطن أمه ودليلها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والموضع الثالث ما أشار إليه بطوله ونحو ذلك وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة كما قالت تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ على مختضى علمه تبارك وتعالى. فمرتبة العلم المحيط الإيمان بالعلم المحيط ومرتبة الإيمان بكتابة مقادير الخلائط في اللوح المحفوظ التقدير العام الذي يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ وكذلك المفصل فيما يتعلق بالإنسان في التقدير العمري الأول الذي كان في عالم الضرب عندما أخذ الله رب العالمين علينا الميثاق في عالم الضرب في يوم ألست بربكم في يوم الميثاق والتقدير العمري الثاني فإنه في العمر مرة واحدة وهو ما دل عليه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القذر فيها يفرق كل أمر حكيم والتقدير اليومي واستدلوا عليه بقول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في فيها فهذه نسخ تعود في النهاية إلى ما كتب في اللوحة المحفوظ إلى ما هو مكتوب مزبور في أم الكتاب فمرتبة الإيمان بالكتابة فيها هذا التفصيل نؤمن بهذا لكي نكون مؤمنين بالقدر إيماناً صحيحاً نؤمن بعلم الله المحيط هذه المرتبة الأولى ونؤمن بكتابة مطادير الخلائط في اللوح المحفوظ على مراتبها قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام رحمه الله فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديمة ومنكروه اليوم قليل هذا التقدير يعني العلم والكتابة ينكره غلاة القدرية قديما ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها ومعلوم أن إنكارهم الكتابة من لوازم إنكارهم العلم المحيط لأنهم إذا أنكروا العلم أنكروا الكتابة تبعا إذا لم يثبتوا العلم لم يثبتوا الكتابة لأن الكتابة بمقادير الأشياء في اللوح المحفوظ تكون على مقتضى العلم فإذا أنكروا علم الله السابق لأفعال الخلق وأحوالهم وهيئاتهم فلا بد أن يكونوا منكرين لكتابة تلك المقادر غلاة القدرية قديما أنكروا العلم والكتاب وكانوا يقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجوده وأنها لم تكتب ويقولون إن الأمر ألف يعني مستأنف لكن متأخريهم أقر بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق وأنكروا المشيئة والخلق وهي الدرجة الثانية الدرجة الثانية من درجتي الإيمان بالقدر فيما ذكر شيخ الإسلام إنه قال إن الإيمان بالقدر درجتان وذكر الدرجة الأولى فيها شيئان أما الأول فعلم الله المحيط هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر عند الذين تتبوا في العقائد والمرتبة الثانية وهي الشيء الثاني في الدرجة الأولى عند شيء الإسلام رحمه الله وهي الإيمان بكتابة المقادير الخلائطي قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية في تقسيمه هو رحمه الله تعالى وهي تتضمن شيئين المشيئة وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر والخلق وهي المرتبة الرابعة فجمع ذلك رحمه الله على هذه الصورة لأنه ليس كل من أنكر القدر أنكر جميع المراتب ولأجل ذلك جعله على هذا النحو من التقسيم رحمه الله تعالى قال أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق وهذا بالنسبة لأفعال المخلوطين أما بالنسبة لأفعال الله تبارك وتعالى فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار لأنهم كذبوا قول الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليك وغيرها من الآيات وخالفوا المعلومة بالضرورة من الدين فالذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار. الذي يقول أن الله لا يعلم ما سيقول، ولا يعلم ما سأفعله بعد حين. هذا كذب. لأن هذا من ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن المعلوم بالدين بالضرورة أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليه فإذا أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة، فإن يكون كافرا. فالذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار. كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم وغيرها من الآيات ولم يتعرض للأحاديث فإنهم قد يقولون إن الأحاديث التي هي آحاد لا يستدل بها في أمور العقائد فلم يعارج على ذلك وإنما قال وغيرها من الآيات وخالف المعلومة بالضرورة من الدرجة الثانية في تقسيم شيخ الإسلام من لغجات الإيمان بالقدر ولما كان التقسيم وردياً على درجتين اثنتين، فالدرجة الثانية من درجتي الإيمان بالقدر قوله وأما الدرجة الثانية يعني من درجتي الإيمان بالقدر فقوله فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يقوم وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه هذه هي المحتبة الثالثة في التقسيم العام وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم, يشاء لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حرفة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين وأن قدرته شاملة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وكانها هنا كما هو معلوم مفرغة من الزمان وإنما يؤتى بها في مثل هذا السياق للتأكيد فلا يقول أحد إنه كان عليما قديرا والآن بل العلم والقدرة من صفات ذاته لا يزال متصفا بها أبدا لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا سبحانه وتعالى هذه الدرجة التي ذكرها شيخ الإسلام تتضمن شيئين: المشيئة والخلق أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين وأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى ولا يقول في ملكه إلا ما شاء الدليل على هذا قوله تعالى فلو شاء لهذاكم أجمعين وقوله سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وقوله تعالى ولو شاء الله مقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتن فهذه الآيات تدل على أن تعالى العباد متعلقة بمشيئة الله تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يأت وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة الله لا يكون في ملكه إلا ما يريد قال الشيخ الشارح هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد وهذا تفصيل حسن لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد من الناس أن يصلي، فمنهم من لم يصلي، فوقع ما لا يريد من الإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية فلا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني بالإرادة الكونية، وأما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد من الفساد الذي يحدث بين الناس من قتل الأنفس وعواقة الدماء والاعتداء والظلم والجور وفي أموال الناس بالباطل وما يكون من الفواحش ومن الكذب والزور والنفاق والبهتان وغير ذلك كل هذا لا يريده الله شرعا لا يريده الله رب العالمين شرعا فهذا تفصيل الحس لا يكون في ملكه ما لا يريد هذه تحتاج إلى تفصيل لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، وأما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشي، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم مشحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه إرادة كونية. بمعنى أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يغويهم فلا ينفعهم نصحه إن أراد أن ينصح لهم إن كان الله يريد أن يغويه وأما الإرادة الشرعية فبمعنى المحب فالكونية بمعنى المشيء والشرعية بمعنى المحبة الإرادة تنقسم على قسمين الأول الإرادة الكونية بمعنى المشيء والثاني الإرادة الشرعية بمعنى المحب، ومثالها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ولكن منا من لا يتوب، فإذا يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريده شرعا، شرعا من الإرادة الشرعية، لا من الإرادة الكاملة. الإرادتان تختلفان في موجبهما وفي متعلقهما. المتعلق, الإرادة الكونية تتعلق بما وقع تتعلق الإرادة الكونية بما وقع بما أدن بوقوعه في كونه لا يكون إلا ما يريد بمعنى المشيئة هي الإرادة الكونية سواء أحبه أم كره لأن الذي يريد أن يشرب الخم وقد جاءه من ربه النذير هذا يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى ولا مكره له فياغن الله رب العالمين لهذا لأنه أعطاه اختيارا أن يفعل هذا لا يحبه الله ولكن لا يقع في ملكه إلا بإذنه فياغن الله رب العالمين بوقوعه في ملكه مع بغضه له وعدم محبته له فالمتعلق في الإرادة الكونية هو ما وقع سواء أحبه الله أم كرهه والمتعلق في الإرادة الشرعية ما أحبه سواء وقع أم لم يقع فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه بما حابه فتقع أم لا تقع وأما الإرادة الكونية فتتعلق بما شاءه فوقع سواء أحبه أم تره وفي الموج بعيد الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد فإذا شاء الله رب العالمين شيئاً كان هذه المشيئه هي الإرادة الكونية وأما الإرادة الشرعية فلا يتعين فيها وقوع المراد فقال أقيم الصلاة أراد منا ذلك شرعاً فمنا من يقيم الصلاة ومنا من لا يقيم الصلاة ولذلك يستشكل بعض الناس أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتاب العظيم أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات وأن الخبيثات للخبيثين وأن الخبيثين للخبيثات فيظن أن ذلك مشيئة وأنها إرادة كونية وأن ذلك لا بد أن يكون لأنه متعلق بالمشيئة لأنه إرادتهم كونية فيقول ولكن نوحا ولوطا كان تحتهما كافرتان فأين الطيبات والطيبون والخبيثات والخبيثون هنا؟ وكذلك كان تحت فرعون وهو أخبث أهل الأرض امرأة صالحة مؤمنة فيقل له أنت لم تفهم المرأة الله تبارك وتعالى أمرنا أمرنا شرعا أن تكون الطيبة للطيب وأن يكون الطيب للطيبة وأن يكون الخبيث للخبيثة وأن تكون الخبيثة للخبيث الذي يعرف بأنه يسلك المسلك الرديء ويتورط فيما يغضب الله تبارك وتعالى فهذا لا يزوج طيبة حتى لا يفتنها في دينها وإذا كان غير مصل مثلا فهذا لا يقبل لمن هي تعرف دين ربها وكان الأصل فيها ما يتعلق بالفاحش فهذا من الإرادة الشرعية يعني هذا يحبه الله يأمركم به شرعا لا ينفذه فيكم قدرا فلا يستشك كما ترى كما في قوله تعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة فإن الله تبارك وتعالى يأمرنا بذلك أمر شرعيا ولو كان أمرا قدريا ما وجدت أحدا لا يصلي وما وجدت أحدا لا يزك دعانا الله تبارك وتعالى إلى الهداية ولو أرادنا هادينا مهديين ما تخلف منا عن الهداية واحد لو أرادها قدرا وكونا بالإرادة الكونية التي هي المشيئة ما تخلف عن الهداية أحد ولكن أراد منا الهداية أن أتدئ والنسلك سبيل المهتدين أراد منا ذلك شرعا على حسب محبته لذلك فمنا من يفعل ومنا من لا يفعل وإلا لو أجبرنا على ذلك لبطلت الحكمة من الشرع الأغار وإنما أعطانا هذا حتى يثيب الطائع وحتى يعذب المتمرد العاصي وأما لو كنا مجبرين على الفعل وكل الأمور تجري على مقتضى الإرادة الكونية التي هي المشيئة لا طعن في العدل ولا طعن في الحكمة لأنه يقال حينئذ لماذا يعذب العاصي وهو أجبره على المعصي هذا ظلم ولا قيل أيضا لماذا يثيب الطائع وهو قد أجبر على الطاع ليست بحكمة ولكن أعطاك هذا لاختيار ويأذن لما تختاره أن يقع في ملكه وإن كان مما لا يحبه هذا يأذن به قدرا وكونا ويبغضه دينا وشرعا وأمرك أمرا شرعيا ولم يجبرك على ذلك ولم يجعله عليك جبرا محتوما أمرك بالطاعة ونهات عن المعصور فالتفريق بين الأمرين مهم جدا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية قال السيخ الشارح رحمه الله على هذا يكون قول المؤلف ولا يكون في ملكه ما لا يريد يعني بدء الإرادة الكونية فإن قال قائل هل المعاصي مرادة لله فالجواب أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة لله فالله لا يريد لنا شرعا المعاصية لأنه لا يحب ذلك لأ وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة لله سبحانه لأنها واقعة بمشيئته وإلا ما أحد أن يعصي الله تبارك وتعالى أنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريده الله قول شيخ الإسلام وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات رحمه الله تعالى ذكر أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات وسنرى إن شاء الله تعالى الحكمة في أنه جعلها على هذه الصيامة وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات على كل شيء فالله قادر عليه سبحانه وتعالى كل شيء الله عز وجل قادر عليه من الموجودات فيعدمها أو يغيرها ومن المعدومات فيوجدها فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده فمثلا كل موجود فالله قادر أن يعدمه يعني أن يسيره إلى العدم بعد الوجود وقادر أن يغيره فيستحيل وينقل من حال إلى حال وكل معدوم فالله قادر على أن يوجده مهما كان كما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا ولوذدنا والله أنه لم يذكر وإنما كان الشيخ رحمه الله تعالى تكلم لكما بعلم يحسب أن ذلك كان كذلك فكان يستقصي ويأتي بالمسألة من أطرافه قال ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال إلا ذاته فليس عليها بقادر يعني إن الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات إلا ذاته فليس عليها بقادر وزعم أن العقل يدل على ذلك قال الشيخ هذا الذي ذكر نقول لمن ذكره ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته ماذا تريد بقولك هذا إن هذا ليس من كلام المتقدمين من علمائنا من السلام هذا تريد أنه غير قادر على ذاك سبحانه إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة أن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا ولذلك إذا ذكر لك إنسان شيئا من المستحيلات وقال لك أآه الله قادر على هذا على أن يوجد معه إلها آخر تقول هذا لا يتعلق بالقدرة فهذا مستحيل هذا لا يقول لأنه ليس إلا إله واحد سبحانه وتعالى فأهن الباطل يلبسون على طلاب العلم وعلى أهل السنة بأمثال هذه الأسئلة فتقول هذا لا يتعلق بالقدرة لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواد فتقول هذا الذي ذكرت يا من قلت إلا ذاته. هذا عند التفصيل إن أرد أنه غير قادر على أن يعلم نفسه أو يحفها نقصا نوافقك على أن الله لا نقول غير قادر ولكن نوافق على أن الله لا ينحقه النقص أو العدل نوافق على هذا ونقول هذا مما لا تتعلق به القدرة أصلا فلا يقال قادر أو غير قادر لأن القدرة لا تتعلق به فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل لأن المستحيل عدمه لذاته من حيثه هي. والواجب كما هو معلوم وجوده لذاته ووجوبه لذاته من حيثهه وتتعلق القدرة بالممكن الذي وجوده وعدمه من غيره الذي يصير إلى الوجود من بعد العدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود فلا تتعلق بين قدر وعليه فلا تتعلق القدرة بما ذكرت أصلا لأن الواجب مستحيل العدم الواجب مستحيل العدم وإنما كان واجبا فالواجب وجوده لذاته من حيث هي فيستحيل في حقه العدم إذا قلت هل يعجم نفسه تكون متناقضا نقول القدرة لا تتعلق بالواد فأنت أسأت في السؤال أصلا لم تف لأن الأبعد لم يحرر المسألة والمستحيل مستحيل الوجود فإذا قال مثلا أن يلحق النقص أو العدم بذاته هل هو قادر على ذلك أو غير قادر يقول له ان النقص مستحيل على الله وان العدم مستحيل على الله ومعلوم ان الواجب مستحيل العدم وان المستحيل مستحيل الوجود القدره انما تتعلق بالممكن لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل لماذا لان الواجب مستحيل العدم ولان المستحيل مستحيل الوجود فلا تتعلق القدرة بهذا فإن أردت بقولك هذا فهذا جوابك وإن أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته إذا قلت هذا الكلام قلنا لك ما تريد قل إنه غير قادر على أن يفعل ما يشاء فلا يقدر أن يجي أو نحب هذا خط ليوافق عليها أحد بل هو قادر على ذاته وفاعل له ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لتنى ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله تبارك وتعالى وبهذا يعلم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير على التقدير الأول لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل وعلى التقدير الثاني إذا أراد بذلك النزول والمجيء فهذا يكون نقصاً والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى وعليه فإن ذلك في غير محل نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الذي نص عليه رداً على القدرين وهذا السر في أنه يقول إنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات لماذا ذكر هذا وهذا ينبغي أن يحرر في نصوص الآئمة لأن الإمام من الأئمة ربما كان يخاطب أقواماً ويعاصره وهو معهم في ملاحم ومعارك وجهاد وجلاد فهو يبين لأهل السنة ما ينبغي أن يعتقدوه بنفي ما يروجه أهل البدعة ثم تموت البدعة كما هو شأن البدع في كل زمان لا بد للبدعة أن تموت وأهل البدع كالذباب لا يساويهم وهم كما يحمله السيل في مجراه مما يكون هنالك من الزبد لا في مثلها فتثور البدعة ويظن الظالم للوهلة الأولى بادية الرائعة أنها ستقول ولا تكون شيء كما حدث من القرامط مثلا لقد وصل بهم الأمر أن سرقوا الحجر الأسود من موضعه في الكعبة كان عندهم سنين وقويت شوكتهم حتى إنهم قاتلوا جيش الدولة العباسية فهزموه ولم يعد الحجر الأسود إلى موضعه إلا بوساطات ثم أي في مزبلة التاريخ والخوارج الذين خرجوا على المسلمين بأسيافهم ووضعوا السيف في رقاب المسلمين وكفروهم وقضوا عليهم بالخلود في النار تنبت منهم في كل عصر نابتة ثم تشتأسل كان على ربك قدر مقدورة فالله رب العالمين لم يجعل البقاء والثبات إلا للصحيح وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هذا ما له البقاء وله الثبات وفيه اللماء وفيه البركة وأما الفضع فلا قيمة لها زبد يذهب به السين فيما يحمله من الجيف والنفايات ثم يكون بحيث لا يؤذر له فالإمام من الأئمة في نصوصه ربما يذكر الشيء يريد به أمرا كان يعانيه ويعاصره ويوجهه في وجهته التي ينبغي أن يوجه إليه، فيأتي من يأتي بعد ويستكشف وتحدث أمور ولذلك قال الشاعر الشارح نص المؤلف على هذا يعني وأنه سبحانه على كل شيء قدير يكفي هذا. ولكن قد من الموجودات والمعدومات ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد وأن العبد مستقل بعمله ولكن في الكتاب يرشدنا من شمول قدرة الله يرد عليه ثم قال شيخ الإسلام مشيرا إلى المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاب فكل ما سوى الله مخلوق قال شيخ الإسلام ثما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه هذا صحيح بلا شك ولهذا دليل أثري ودليل نظري أما الدليل الأثري فقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده تبارك وتعالى وقد تحدى الله العابدين الأصليا تحديا فمرنا أن نستمع له فقال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا له قالوا معلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم في الذروة لديهم يعني أنهم اتخذوهم أربابا فذكر الله رب العالمين حالهم فإذا عجز هؤلاء الذين في الخمة والذروة عن أن يخلقوا ذبابا وهو أخص الأشياء وأهوالها فما فوقهم من باب أولى وهي والله فضيحة هؤلاء الذين تدعون من دون الله وتعبدونهم من دون الله فليخلقوا ذباب بل فليخلقوا جناح ذباب بل ما هو أقل من هذا كما قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه فإن قيل كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئا فالجواب قال بعض العلماء إن هذا على سبيل الفرض يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه على سبيل الفرض هذا قول والقول الثاني بل على سبيل الواقع لا على سبيل الفرض فيقع الذباب على هذه الأصلاب وينفص ما فيها من الطيوب يعني من الروائح التي يضمخها بها عابدوها فياتون بتلك الطيوب وبتلك الروائح العطرة من أجل أن يضمخوا أصنامهم فيقع الذباب على الأصنام فيمتص ما يمتص من تلك الطيوب فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب فإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها واستنقاذ حقها فهي عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقها أعجز وأضعف والمهم. أن الله سبحانه خالق كل شيء هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمام بالقدر الأولى الإيمام بعلم الله المحيط الثانية الإيمام بكتابة ذلك في اللوحي المحفوظ كتابة مقادير الخلال الثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد والرابعة هي أن الله خلق كل عامل وما عمل. وهذه هي التي يتكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله فالمهم أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل وأنه خالق كل شيء حتى أعمال العباد لقوله تعالى الله خالق كل شيء هذا عام وعمل الإنسان من الشيء وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا والآيات هذا كثير ثم أتى بالآية الخاصة تكون نصرا في الموضوع وهو خلق أفعال العباد فقال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون ما مصدرية فتؤول وما بعدها بمصدر فتقدير الكلام خلقكم وعملكم والله خلقكم وما تعملون ما وما بعدها الفعل على تقدير مصدر وهو العمل وما تعملون يعني عملكم والله خلقكم وعملكم والله خلقكم وما تعملون هذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى فإن قيل ألا يحتمل أن تكون ما اسما منصولا فيكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلاً على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أن ما موصوله؟ فالجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله لازم أن يكون عمل الإنسان مخلوقاً لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقاً لله وهو فعل العب لزم أن يكون فعل العبد. مخلوقا. فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالات لماذا تساق الاحتمالات تساق الاحتمالات كثيرا من أهل الأهواء والبناء من أجل إفضال دلالات النصوص يعني قاعدة أنه إذا طرأ الاحتمال سقط الاستدلال. يعني الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال فيقول ألا يحتمل كلا وكذا واحتمل احتمالات بعيدة لا نقول في الجوزاء ولا في الثرية لا وإنما في قعر جهن فتحتمل احتمالات بعيدة من أجل إبطال دلالات المصوص فالشيخ رحمه الله تعالى قال على كلا احتمالين الدليل معا وفي الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين أن تكون ما مصدرية وأن تكون موشولة أيضا فهذا دليل أثري وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مفلوقة لله فتقديره أن نقول إن فعل العبد ناشئ عن أمري عزيمة صادقة وقدرة تامة مثال ذلك أردت أن أعمل عملا من الأعماء فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مشبوقا بأمرين أحدهما العزيمة الصادقة على فعله لأنك لو لم تعزم على الفعل الذي تريده ما فعل والثاني القدرة التامة لأنك لو لم تقدر ما فعل، فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله وهو الذي أودع فيك العزيمة وخالق السبب التام خالق للمسل فهذا أيضا دليل نظري في أحد وجهي وكذلك وجه ثان نظري أي عقلي أيضا أن نقول الفعل وصف الفاعل والوصف تابع للموصوف فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله فأفعاله تابعة له فأفعاله مخلوقا لأن الصفة تابعة للموصوف فإذا كان الموصوف مخلوق فالأفعال لابد أن تكون مخلوقا أيضا فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق أثرياً ونظريا يعني نقليا وعقليا والدليل الأثري قسمان عام وخاص والدليل النظري له وجهان كما ذكر رحمه الله تعالى الدليل الأثري قسمان عام وخاص العام الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا فهذا دليل أثري عام على خلق أفعال العباد وأما الخاص الأثري الأثري والله خلقكم وما تعملون على كلا التقديرين أن تكون ما موصولة وأن تكون ما مصدرية وأما الدليل النظري أي العقلي ففيه وجهان كما مر ما خالق غيره يستشكل هنا مستشكل يقول هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا غير الله فالمصور يعود نفسه خالقا يعني الذي يصنع التماثيل ويضع الصور جاء في الحديث أنه خالق فإن المصورين يعذبون يقال لهم احيو ما خلقتم وهذا حديث متفق على صحته من روايه عن اشا رضي الله عنه وقال تعالى فتبارك الله احسن الخالقين فهناك خالق لكن الله هو أحسن الخالقين فما الجواب عن قول المؤلف لا خالق غيره هذا الحصر يرد عليه هذا فما الجواب الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاب الإيجاب من العدم وهو تبديل الأعيان من عين إلى أخرى كما جعل الله تبارك وتعالى العصا حية فهذا كما ترى تبديل عين إلى عين أخرى ولذلك لما رأى السحرة ذلك قالوا هذا ليس من باب فعل البسر فخروا ساجدين وأما ما مخرقوا به على الخلق قبل وسحروا به عين الناس فلم تكن عينهم هم مستورة فكان يرون ما ألقوه على الأرض من الحبال والعصي حبالاً وعصياً فلما جاء موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ورأوا أنها تلقف ما كانوا يأتكون قروا لله ساجدين لأن هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى فالخلق الذي هو منصوب إلى الله عز وجل هو الإيجاب تبديل من عين إلى أخرى لا أحد يوجد إلا الله ولا أحد يبدل عين إلى عين إلا الله وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة لا تحويل عين إلى عين الأخرى يعني تحويل الذات إلى ذات الأخرى الخشبه أي العصا تصير حين هذا خلق وهذا لله تبارك وتعالى وحده وأما أن يأتي إنسان بخشبه فيجعل منها مكتبا هذا حول صفة إلى صفة أخرى يسمى هذا خلقا ولكنه بالنسبة للمخلوق وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى تتحول العين إلى عين الأخرى تحول الخشب العصا إلى حين أو يخلق الله تبارك وتعالى بمعنى يوجد من العدم بالنسبة للمخلوق تحويل شيء من صفة إلى صفة الخشب مثلا بدلا من أن كانت في الشجرة تحول بالنجارة إلى باب فتحويلها إلى باب يسمى خلقه لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق وهو الإيجاد من العدم أو تبديل العين من عين إلى عين أخرى رب سواه أي أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور وهذا حشر حقيقي ولكن يرد عليه أيضا أنه جاء في الأحاديث إثبات الربوبية غير الله ففي لقطة الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن قالد وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعها معها سقاءها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها فالرب هنا الصاحب حتى يجدها ربها يعني حتى يجدها صاحبه وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل وهو أيضا عند البخاري ومسلم رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول حتى تلد الأمة ربها ما الجمع بين هذا وبين قول المؤلف رحمه الله لا رب سواه قال إن ربوبية الله عامة كاملة كل شيء فالله ربه لا يسأل عما يفعل بخلقه لأن فعله كله رحمة وحكمة ولهذا يقدر الله عز وجل الجب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان ونقول هذا غاية الكمال والحكمة يمرض من لم يكلف بعد ويعاني من أثر المرض ما يعاني ونقول حكمة لله تبارك وتعالى لأنه هو الرب لا يفعل شيئا إلا وفعله الرحمة إلا وفعله الحكمة وكذلك الشأن في كل أفعال الرب تبارك وتعالى وأما ربوبية المخلوق للمخلوق فربوبية ناطصة قاصرة لا تتجاوز بحلها ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفاً تاماً بل هو مقيد إما بالشرع إما بالعرف لأن الربوبية هي أن تثبت لله تبارك وتعالى أنه هو خالق كل شيء وأنه تبارك وتعالى هو الرزاق وأنه هو المالك لكل شيء الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى وحده ملك الحقيقي لله وحده أما أنت فملكك ملك إضافي نسبي ولست فيه مطلق اليد لتفعل فيه ما تشاء وإنما أنت فيه مقيد بالشرع بمعنى أن الإنسان لو أنه فصرف في ملكه فيما يملكه من مال فأهدره وتصرف فيه على غير مقتضى الشرع يحجر عليه وينزع من يده ويعين لهذا المال من ينفقه من غير أهل السفاهة والطيش فليس مطلق اليد فيما تملك وهو ملك إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنك وإما ملك الله تبارك وتعالى فهو الملك الحقيقي هذه الأشياء كما ترى. بالنسبة للإنسان تكون على حسبه والصف على قدر الموصور لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان مراتب القدر نبدأ على مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع والثانية أنه لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها والثالثة لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم هذه مسائل ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى من مراتب القدر وآخر مركبة من مراتب القدر كما أمر أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وما عميل والله خلقكم وما تعمل وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور أذفاتهم نظر البصير وغارة العينان فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن واستحسن ابن عطيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضى الربان قال الإمام شفى القلوب بلغضة ذات اختصار وهي ذات معاني والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونسأل الله رب العالمين أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن يرحم الشيخ المصنف رحمة واسعة وأن يرحمنا رحمة واسعة وأن يجمعنا معهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس العالم من الجنة إنه على كل شيء قدير